أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إننا أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أهذر قومك أن أهذر قومك من قبل أيه يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير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 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنير ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا في قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكراكم درا قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا شعيب ولا لا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم نارا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 برفري ولي والدي ولي ما دخل بيتي مؤمناً ولي ما دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تباً.